كذلك يُفَقِّرُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاوَاتِ بِنَائِأٍ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ